يسأل أخونا عن الآيات القرآنية التي فيها سجدة وأحيانا يكون خارج المنزل أو يكون في مكان ولا يتاح له السجود فيه فماذا يصنع عند قراءة تلك الآية التي بها السجدة سجود التلاوة مستحب على الرأي الراجح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قرأ سورة النجب فسجد وفي مرة أخرى قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد فدل ذلك على أن الأمر مستحب وهذا هو الراجح من أقوال العلماء قرأ سورة النجب فسجد مرة وقرأها ولم يسجد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فسجود التلاوة مستحب ولكن يقول السائل أنه ينسى أن يقضيها عند رجوعه إلى المنزل ليس لسجود التلاوة قبار ولكن إن استطاع أن يسجد إلى القبلة أو إلى غير القبلة على طهارة أو على غير طهارة فالأمر واسع أن يجوز أن يسجد سجود التلاوة على غير طهارة وهذا هو الراجح ويجوز أن يستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة أو كان الأول أن يكون مستقبلا القبلة وأن يكون على تهارة ولكن إذا لم يكن متطاهرة جاز له السجود وإذا لم يكن إلا القبلة جاز له السجود لأن السجود ليس صلاة وهذا الراجح عند العلماء في مسألة سجود اتلاق أما أنه ينسى ويريد أن يقضيها عند الرجوع إلى المنزل فليس للسجود اتلاوت قضاء وإنما يعني ينتشر بين يعني ذكر بعضه العلم أنه يسبح الله عز وجل وكذ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا اجتهاد منهم ولا دليل عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن استطاع يصلي السجد وإذا لم يستطع فلا حرج عليه ولا إشكال بإذن الله سبحانه